الدغان حظنا و المشكله و المعمر ا ا ضحتك ب ع ض و ا ك من الوفا و بعد ا ل ن س ا ه جمع انصفا ح ف ي ت ك 「もうあの كل شي الخاطرك سويت 「いっぱいあがおすにい له」 بيك بشركان مو عايش ا لوحدك ولا م ن ت م ب ل ا ي و ماني موت ب د و ن تاني بس حبضيلك ب ج ا ن ي ما حد في عمرك ط ه ر خلاني بحضني انت ودمعت عيني 「ありがとう」「ゆめでゆめでゆめでゆめでゆめでゆめでゆめでゆめで」